إ ن ا ل ذ ي ن ل ا ي ر ج و ن لقا ء ن ا و ر ض و ا ب ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا و ط م أ ن و ا ب ه ا و ا ل ذ ي ن هم ع ن آ ي ا ت ن ا غ ا ف ل و ن أ و ل ئ ك م أ و ا ه م ا ل ن ا ر ب م ا ك ا نو ا ي ك س ب و ن إ ن ان الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم ب إ ي م ا ن ه م تجري من تحتهم ا ل أ ن ه ا ر في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام